هذا أجل أجل أجل أجل مرحباً مطابع كلامنا في شجر التهنين في المقدس من قلوم أن للرب على المسهنين للجميع ان, أن هو لأشخاص مميزين بأعمال مميزة والكتاب المقدس الكتير أول سماوات. في أنت الكرام في الأولى اسمانش. آية ثمانية وخمسون وثلاثين. رب الله أمانا في الكنيسة. عيلا ورسلا. ثم عبيد ثالثا معلمين ثم قوات. وبعد نسمى الآلة ألعلى الجميع رسل؟ ألعلى الجميع انبياء؟ ألعلى الجميع معلمين؟ إذن ليس هذا للكل، كل ومفروض أن الرسل هم رؤساء الكهنه ولإستمرار هذا العمل في السنوية المقدسة والحلفاء هم أول فألعلى الجميع رسل؟ مثل كل وفي اساس اربعه احداث و بيقول وهو اعطى البعض ان يكون رسلا والبعض انبياء والبعض مبشرين والبعض رعاه ومعلمين لاجل تكميل التدريسين لعمل الخدمه لبن يلغس المسيح فهو اعطى البعض ان يكونوا وليس للكل طيب احساس كلنا ملوك كهنه فسنقول إنه اعطى البعض ان يكونوا أوضع في الشمس البعض رسم، والكتاب يقول إنه هو بعدما قضى الليل كله في الصلاة اختار رسم، ولما كان النهار دعا في واختار اختار منهم بسم الله ودعاهم رسم، كله أستاذ ثلاثة. وبعد ذلك عين الرب سبعين اخرين واكثرهم اثنين وعشرين اذا الفهمون الضوابع الهي ربنا هو اللي عملوا اشخاص معينين هؤلاء الاشخاص اختارهم بنفسه واعطاهم بركه ووضع بركه لمن يقبلهم وعقوبه لمن ينقذهم او ينزلهم بل انه في العقوبه التي وضعها لمن ينزلهم قال ومن لا يقبلكم ولا يسمع كلامكم فأسرجوا خارجا من ذلك البيض او من تلك المدينة وانسجوا جبال ارض لكم فلحتى اقول لكم ستكون لارض سجون وعمور يوم الدين حال اكثر احتمالا مما لكلت المهم في مكة عسرة اربعة عشر وخمس عشر وصلوق عسرة من عسرة الاسمار طبعا الخلم ده مثل سائر سائرنا مش كل واحد في الشعب إذا كان الإنسان لا يقبلوا وبأعطبك أصعب من شديد معموها نسمعوه ولكن هؤلاء الذين أحسارهم الرب وهؤلاء الذين أرسلهم الرب وهؤلاء الذين أسمنهم الرب على خدمة كلمة قال الذي يسمع منكم يسمع منه والذي يرجلكم يرجلني والذي يرجلني يرجل الذي أرسلني. خرب أبي هذا الساتي السلام ده نشئ بني عنا. نشئ لقى عشر السكتاثر. وفي أعمال عشر واحد عربين واربين واربين واربين واربين إلا بسر السرسل ليس لجنيئ الناس بل لسهود سبق الله فانتخبهم لنا نحن الذين أكلنا نتربنا معهم وأوصانا أن نترب للسعر ومشهد ليس لجنيئ الناس لكن لنا فعمل الكهنود بل كل وقت هؤلاء الذين ارسلهم الرب اعطاهم سلطان التعليم والتعليم هستند ان قبل تعوره الى السماء في الاربعين يوما علم السلامين علمهم اذهبوا وتلبيه جميع الأمر وعمدوهم جسل الآبا الأجوار روح القدر وعلموهم أن يسمعوا جميع ما أرسلتكم السَّلَامُ مآسة كلام بل افتاع بكله ولكن آني لمجموعة معينة من الناس اختارها وقال لهم اذهبوا وترجوا بالأمين من خليقة كلهم زي في مسجل ثمانية وعشرين وفي مرء الثقر في مسجل ثمانية وعشرين وفي مرء الثقر آية مرء الثقر آية مرء على التعليم والتعليم ولم يقل هذا الكلام لجميع الناس في, رسول في, رسول في رسول السماء ميسى السبعة هل نحن على الصلاة وخدمة الكلمة وشارت خدمة الكلمة ليست لكل احد انما للمؤتملين على هذه الخدمة وصفها فهلوض لما نتكلم فينا بعد ان التعليم من اعمال سهلوض نتكلم عن المؤتملين بالتحقيق اعطاهم سلطان التعليم والتعليم اعطاهم سلطان ذكران الشكاو في الأول 18-18 لما قال ما هل على الأرض حلولا في السماء وما على الأرض يكونوا في السماء وطول 23. 23 لما نذهب سببهم وقال لهم أكلم روح القدس الله لهم خطائهم أكلم في القدس إن ظهرتوا الكلام ده لمجموعة معينة من الناس وليس لكل الشعب لأن السيد المسيح كان فيه كلام بيقول للرسل فقط وكلام بيقول لجميع الشعب ولهذا بطرة الرسول في احدى المرات ساله قائلا ألنا قلت هذا المثل أم قلته للجميع إذن في هذا تسال منه وحدى تسال من الجميع فالسلطان منخرة الخطايا لم يعطيه المسيح لجميع الشعب إلا ما أعطاه لمسيح له فترة فذلك سر الإتخارسين أنهم اصنعوا هذا لذكر فإصنعوا هذا حلها لتلاميذ ولم يكونها لكل الشعب هؤلاء أيضا من بوضع يج وبانتها الروح الخدس واقامة الخدام ما كانت وضع اليد لكل الشعب ما كانت وضع اليد لكل الشعب لذلك في اعمال كتة نسرة الرسول قال من الناس خليهم اختاروا ايها الرجال الاخوة سبعة رجال ميز. مو لانه هل قتل الهدف فنقيمهم نحن على هذا الحال انتم تختاروا ونحن نقيمهم ولو كان كل واحد يقدر يقيم فلسطين ما كانوا الشعب انو نفتحوا خلصوا الحكاية ونسمح جاز للروح. اختاروا انتم فنقيمهم نحن انتم وضيثتكم ان تختاروا ونحن وضيثتنا النصير نقيم لخدام وكيف اقابوهم وضعوا عليهم الاذادي ايو وضعوا عليهم الاذادي اخذوا الرحلة في اعمال ثلاثة ثلاثة الروح القدع فيهم هم نخدمون الرب ياسمون قال روح القدس اسرجوا ليه بالنابى وساول للعمل الذي بعطوهما اليه خساموا في نائز وصلوا ووضعوا عليهم الايات وضعوا عليهم الايات وبقى ده كان عمل الروح القدس ما قالت السلام ده لكل الناس رحم كل الناس وقال لهم اسرجوا ليه بالنابى وساول دراه من اسم العسل يعني الناس مختصين وظيفتهم وضع اليد ووظيفتهم إقامة الخدم ووظيفتهم من الخدس. طبعا عمل من هو روح الخدص لأهل الشام راح عمل تسعة عشر بالنسبة من نفس حفظ بأهل أوليه حفظ فكانوا بيود الروح القدس سواء الروح القدس الشعب أو الروح القدس يشده الكهنور ده عمل فقط لما سمعوا اننا خدوث الروح القدس ارسلو الهدى يوحنا لما بيود ما خدوث الروح القدس وضع عليهم الالي اذا كل واحد في مجموعة معينه لها اعمال مميزه خاصه بها لا يستطيع احد من الشعب ان يعملها مش كل واحد من الشعب يقدر يعمد مش كل واحد من الشعب يقدر يعمل شباب الكارثيه مش كل واحد من الشعب يقدر يمنح الروح القدس ويقيم الخدام ويقيم الرسل ويقيم الكتب نسال الله دون ناس معينين كان يجيس واحد يقول كلنا كهنا قال لك اللي يجيس انت تقدر تلسم لك عندك واحد يؤشر يجيس احنا اتاقك اليأتي وليس تبدل لك واحد احتيت احتيت في الكتاب المقدس تجد انهم من سم النسيء لم تقص الا لجماعه معينة. من سم روح القدس لم تقص إلا معينة. لأن ما حصلت روح القبض كل أو ما حصلت لكل أو أعطى السكان الحل لكل الشعب او اعطى سلطان التعليم لكل شعب او اعطى سلسان التعليم لكل شعب اذا هناك مجموعه مميزه لأعمال ممليز فذلك الكركات والتدبيل لم يعطى لجميع الناس فالنمس لأسخاص معينين عشان كده أبو في عمرانين ثلاث عشر في سبعة وسبعة عشر بيقول أطيعوا الذين رب من هذه السورة لأنهم يسهروا من أجل انفسهم في الشمس أنهم وعطوا في لكن مكل الناس من سجيني مكل الناس مدبرين وفي في تساليميات الأولى ١١١ و ٣ يقولنا سألكم أيها الأخوة أن تعرفوا الذين يفعلون بينكم ويدبرونكم في الرب وينظرونكم وأنت اعتبروهم كثيرا جدا في الحياة ففي أدخال معينين لهم سلطه الارتاد لهم سلطه التدبير وهذه ليست لكل أحد كذلك سلطاء الرجل في مواهب معينة السلطات معينة منهم على سلم قارنة في رجل في سريط معينة للأسفر في سريط معينة للخسر في سريط معينة من مش كل واحد ما هذه هذيب ولو كان الأمر لكل الشعب يبقى لهم لكل كلها الحكاية كان لكن دول أشخاص معينين لهم السريطات خاصة لهم صفات خاصة لتانون على هذه المطلقة. تقدروا تقروا هذه الطرور في من سالة الأولى ثلاثة في سوة الإطفاق واحد في أعمال الرسل الإطفاق ثلاثة بالمصدار والثمانية. كما نتوى مثل تكتكار في السوم في السلس وروب وروب خالص في خالص خالص فيه وضع هو فيه نص خاص خلايصه لكل روح لرجل سياحه اسمه سمعان وهيقولك ما قلتش كلام ذلك الناس فلن تكره بالذات لان بهذا العمل خصيصا من اللحظه وكذلك في الحاول الترخيصي بعث لوازم معين اسمه حميد بنفسه مبعثه لكل حد مش واحد كان يقدر يعلم واحد كان يقدر كل واحد يقدر يقود الناس للخلاص ويعتقد معظم ان كل من ي study نتكلمه يوسف انا اول نقطه لاثبات ان الشحون ليس شيئا عما ان هو الاساس مع الوجود يعملون على ما انهم قد كانوا يمتحنون دعوه وارساليه واختيار فاذا كان دعوة يبقى مسمنتم ابدا في الكل والتفهمه لأن الكل ليسوا مدونين ونلاحظ هذا الامر لحين ناخذكم على كلام مراه العهد القديم ما بين العهدين العهد الجديد ففي العهد القديم نجد ان الله في خروج ثلاثة وعشرين قال لموسى قدس لي كل ذكر كل فاتح رحل له دين وهكذا شار الابصار يخدمون خدمه الكهنوت في ذلك الحياه وصارت صار ربنا نسيب الله وده مشهور يعني نسيب الله ويبقى كل واحد فيهم قدس للرب يعني نسيب الرب اذا ربنا ما أي اي واحد يقدموا اننا مجموعه معينه دي بعد كده استبدل الافكار بهارون واولاده وقالوا يحلوا مخلي الافتار كما ورد في لوليون ثمانية ومع ذلك من في الهتة دولة نجد حد عجيبه جده قوله الاستمان الكبير اللي عمله ربنا لهؤلاء الافتار في لوليون ثمانية يقول يكلم الرب ذلك قائلا خزهرين وبنيه معه والسياد وجهرين نفسه الاخر يضمع كل الجلاع اللي بدخلت باسموه وخد موسى وزعل عليه القميص ومسكه لمنسكه يعني وألبسه الجبه وزعل عليه الرجاء ورطعه الاخر ثم اخذ موسى دهن المسكه ومسح المسكه لكل موس وسبب دهن المسكه على رأس هارين ومسح لتقديمه همتسلم عن موسكه بعد ذلك فيبقى ربنا هو الذي اختار هارون واختاره بنفسه حسب مشيئته واختار بنيه بنفسه حسب مشيئته الله هو الذي اختار الابصار والله هو الذي اختار هارون واولاد هارون ولما قوا اخو داسان وابو يران ارادوا ان ياخذوا من الكهنوت وقالوا الشعب كله مقدس موسى اوقاتهم امام الرب يقال لما سبع دوثه سقط على وجهه ثم كلب طورة جميع قومه قائلا غدا يعلم الرب من هو له ومن المقدس ربنا يعلم مين منه ومين المكدسين ومين التحرير حتى يقربه اليه كالذي يختاره يقربه اليه يختار الرب هارم واختار اينادي وكانت النتيجة اني اعاقب خيره اذا كانت مأبورا فشكا بل ان ربنا في الحاجة العجيلة في اخرى الشباب وعشرين نتختارها ربنا نختار من الملابس النتوى والبشر ربنا تبصير. يختار الامان وحتى الكل تلك الشعبيه كل شيء من يقول يعني سوف يقول ايه وخروف تنين وعشير ربنا امن وقرب إليك هارون اخاك وبنيه معهم من بين بني سعيد ويا فاسمع خيادا مقدس لهارون الأخير من والبهاء، البهاء يعني البدد يكلف هاريو وكل من مدجة جميع حكموع القلوب الذين ملأتوه من الحكمة أن يستعط رياف هاريو لخديثه وكله فسيره عهد الأبيض ربون القلوب هي السياسة التي يسمعونها خدرة ورجاء وجب وقبير وخارقة وعلامة ومنطقة فيسمعون صيادا مقدسة لهاريك في الشهدائيون بلاي كبير لهم يأخذون الزهب والاسم الدين والإرجوان والكرم في لذأ من زهب اسم الدين والإرجوان والكرم جديس مجرم شمعة عليها وإسمع الكبير بالطريقه الفيلمية اتخاف بحاله على تطوير الهدوء فذا ربنا ليس يختارها روح فقط باختار الملابس بتاعته وأنواحها وتفقلها والمدى اللي تتعلم به والكلك اللي تتعلم به يتعلم كل واحد عزيزي من الكهب هايقلوا عخدوا وبعدين يقول ايه صفيحا يذهب نقل وقد اصبحت على خيط اسنان جولي على الامامه الى قدام الامامه تكون فتكون على جسد هارون يعني هارون له امامه كبيره وفلوس قد جاتها كده حتى استطيع من ذهب مكتوب عليها قصه من الرب زي ربطه حللت معقول فيخلل هاروم اسم الأخذاش التي قدسه إلى أخوه وتكون على جهسه دائما للغذى عنهما من رب يعني لما ربنا بصن على نمسه حكاية بصنه للرب يرضى عن نمس ده تمام إذى يا من مجدى البهاء وكذب الشارعين إياه معهم وكال شحف وصلأ ربنا اللي بيختار كل حاجه يبي يبي, يبي, يبي كل حاجة بطريقه الخاص رأى عارفة 23 و 23 و 30 الناس اللي موجودين لي أنا ما أصلتهم في الناس لحاجة. لقد مرحلة من لاحقين كان وحنة، وحنة الآية الثالثة، كان إنسان مرسل من الله اسمه وحنة، كان إنسان مرسل من الله اسمه وحنة، كما ورد في جل وحنة آية وصح واحد آية. هذا ذاكا مش هذا ليشهد لذلك ليأمنوا الكل باتتك ربنا أرسل ليخلّه لأن الكهنود ده إرسالية فأرسله برسالة خاصة ليشهد يبنوا ليؤمنوا الكل باتتك ليأعد الله شعباً مشعباً لهيئ لله شعباً مشعباً لكي يبنوا بالسودة والمعمودية السودة لزم الله ارسل شخصا باسمه اعده اعدادا خاصا بالروح القدس الذي املا ابيك من بطن امه ساعذ يعب الرساله معينه فاصبح الامر كله من الله الصدق والرساله والطريقه ساعتها ماذا العهد الجديد؟ ما كنت ارساليه؟ المسيح هو اختار الاسم الاسم واختار التبعين واختار دوره وعلي الكلام لستم أنت بالنبي بل انا الذي اخترتك هاي ايه ارسالي سببك فإن الله ربك من يكون أنا هعمل ملت واخترتين واخترتين واخترتين فأنتم ملت ملت مكتاب كلا مشاقب لستم أنتم الذين اخترتينوني بل أنا من أولدي اخترتين اللي لأرسلكم ها أنا أرسلكم كثير من نفس الآب كما أرسلكم الآب أرسلكم أنا أيضا الآب بتاع الإرسالين معظيمة في هذا كما أرسل للآب قلت لكم أنا أيضا في يحمل أسيب كما أرسل كم إلى عالم أرسلتهم أنا إلى العالم ولما أرسلهم حدد لهم المثال والعمل ففي الأول قال لهم اذهبوا إلى قراب اسرائيل الدارة كما في مسكة وفي طريق أمم لا تنضي ومدينة مستمري لا تتخلق، تخضر لهم النجاة واتنوب يكون قد اقترب ملكوك الله وبعدين في أعمال واحد ثمانية أنهم في السنين والله بيخدد بطاقة الخدمة وايضا بيؤذر شريعة الخدمة لا تحضنها كل سودا ذهبا ولا خبا ولا في ولا ولا خبا ولا خبا ولا سلام لهذا ليحضر نوع العمل والسلام حتى لو قلت. عاصفهم قبل صعود إلى السماء حدد لهم أبناء العمل اذهبوا ورجوع الأمين والطريقة كلها من آن معتمد خالد إذهابه وتجليه جميل أمير وعند ذههم جثي آدم الأبد رهيب وعند واحد يطلع كده الوحض كده قالوا منهم ان من يحكزوا جنيه من كله حاجات مخبرة والقال فهلود ده مش اي واحد يطلع كده الوحض كده ويرسل نفسه ويرح اي مكان ما ويقول اي مكان اي كلام ما دهه ده لا محدده من من الدنيا وحتى لما الخدمة كانت مش يتقال يا حضران نفسه الخدمة هل لهم كثير والفعل قليلين اتنبى الى رب الحساب ان نلكن فعل الحساب اذا الرب الحساب هو ان فعل ايه كم منكم نقولها يخلص من الموضوع كله لئلا ياخذ احد هذه اللذوكه او هذه الكرامة من نفسي بل الندعو من الله كما هارون ارضي وعاوز اقولك تقول ده كلنا كهنه مين اللي هياخذ الا خبز بالحكايه الفضليه موجود عندنا لا لا ياخذ احد هذه الكلام او هذه اللذوذه من عقله بل المدعو من الله كما هروب يبقى فيه ارسال وفيه دعوه الله يدعو اولا ويرسل ثانيه يعني اللي بيدعوهم يرسلهم ولذلك يقول لك دعي اثني عشر وارسلهم ودعي سبعين اخرين وارسلهم يبقى فيه دعوه وفي ارسال وعلى الذين سبقت عرفهم سبقت عينهم وهؤلاء دعاهم أيضا سورة سباية تسعى سنة سلسة وبعد ذلك سلسة لما من نموت إلى وتهمت السليسة أنهم لطرعوا الله التي أقامكم عن القدس الخدس فيها أساقه يعني لحتى الأصحاء خلفاء الرسل الليهم أقام في, في يعني من يخلي خديشين عتاد يعني من بني. بني الرسول يتكلم عن دعوته فيقول في لما الله الذي أتازني من بعدي هذا يبني الأجوار من المسوح دعاه في طريق جميع الأجوار من المسوح الكبير دعاه من الرسل الذي دعا من قبله من المسوح الكبير الآية بتاع عشرة دقيقة جدا أيضا في هذا الموضوع فعايزك تسمعوها تبع لا رأيه لكن بيقل ايه بيقل من 13 ل من 13 ل 15, 13 ل 15. ايه لأن كل من يدعو باسم الرب ياخد فبتلا يدعو باسم الرب بأنك كيف يدهوني بمن لم يؤمن به حتى الله الذي يؤمن وكيف يؤمنون بمن لم يسمع به حتى يؤمنوني الذي نسمعه وكيف يسمعوني بلاكاره وكيف يكرزوني ان لم يرسله فقدر كل واحد يخرج، وزي كل واحد لك كيف يكردون إن لم يرسله في الأول وبعد ذلك أترجل. يجي أجل واحد ويقول أجل ينبين كنت يا أباك كنت تستمي حقيقي شاية نقاط دوال من ان كنت لا ابسل بي ايها الرسول هو انت مانت. هو انت بولس عشان تقول ايها ان كنت لا ابسل ثم ايضا بولس الرسول قال الكلام ده لأنه اقتني على رسالة فاصبح ولي الله وان كان لا يبسل فهل انت اقتلت على رسالة بمسكرة تتراسل الاولى في الساعه 17 بيقول ايه اسمه مالك ده مش هيصير بيقول إن كنت أبتّر فليس لي فخر إذي الدرورة موضوع عليك ما ليس فخر مبتّر لأمر الدرورة موضوع فالدرورة موضوع عليك لي ان كنت لا أبتّر فإن كنت أفعل هذا طوعا سريئاً ولكن إنسان فرهاً فقد استؤمنته على وكاله ده أنا استؤمنت على وكاله فإن كنت استؤمنت على يبقى متأيان له إن كنت لا تبس لمس تطوع ملي بأمر إجبار فيه وتعالى استؤمنت عليه متأيان له كل واحد تلك يتأيان على وكالة تابوري ثلاثين استؤمن على وكالة من سم من استؤمن على وكالة من سمر روحة على وكالة بوضع اليد عليه وإرساله وثيل عبد الله سبب النابة وحزانه يشكره كلا لما يحفظ وانت أسلسل يجحفظ وثيله لي بالنابة وثيل للعمل الذي يجعى وثيله إليه وبالروح الذي دعى بالنابة وثيله إذا الكهلوت دعوة وإرسالية واختيار من الله وما دام داعيه يبقى لجميع الناس وما دام اختيار يبقى ليس لجميع الناس وما دام ارساليه يبقى لجميع الناس والايات ما تترك وبعد كده انتهى الوقت مصحف ووضع يد ونصف من الروح طبعاً مسحة معاها حلول الروح زي مسحة المنطق والمسحة المقدسة أفضنا في ليلين كمانيا ومسحة هاروم ومسحة برود وفي خريج أربعين نفس الواد متاحهم اللي متحهم متسير لخاتهم لهم كهنوطاً ادبيا في أدوالهم متسير لخاتهم لهم كهنوطاً أبدياً في أدوالهم المهمة إن ربنا دعا هارون من كده ربنا دعيتهم ما دعوا كهنوه كهنوه انا بعثهم فحوظة اللجم لمر وعليش انت في في الخلاه الشرعية الأساسية اللي اتنع يا رب انك انت جاوز خاروز ودنيس مفتوسة انت قلت جلب دان الاشتار انا بعثهم يا لكي لكن جب ان اضروا على خلاه الشرعي سنور الخليه السلعية هو موسى الذي هو وثيول الأمير على كل نسو بيته زي موسى كثير العزة إفاقه سنور يمر على الوثيول على كل بيته ويرجيه التهنيات يجيه التهنيات الزيت ومساحهم بالجرم المقبل ويثير المساحة للرسل لهم تهنيات ولا دارب دم المستعارة دم المستعارة دم المستعارة بس أكله لا دم مستعارة فقول يا رب لا دم إدعاءاتهم وإدعاءاتهم تسوية لهم كهنة لا إدعاءهم وبعدين يصحو موت بعضهم تسوية لشخص لهم كارم بعضهم جابين ألف كثير بعوشي لهم كأهلوكا لألف كثير مشحك اللي متاعكم مش بهذه الكثير فوضع من يبينه زي من نموس الرب يسليه من يسليكا وشريعة رب يسليه من يسليكا ويختف اللهم الكثير أولاده وأولاده كثير من اللي يعلمهم يا حتى المسيح نفسي هاي دونك المسيح نفسي حتى ايه المسيح نفسي طب يا رب ده انت رئيس الشهد الاعظم وقلنا مدرجو مرضو ايه يا رب لازم اخذ المسيح المقدسة واخدم بوها كتاك الجاي بسئل وقل الروح الرب علي لأنه مسحني روح في أسعى حبتكنا روح السيد الرب علي لأنه لأن الرب مسحني لأبتل المسحين أرسلني لأعطب منكسر القلوب لأنه ناجل المسبيين بالأسفة المعطبين لبتلك لأن الرب نسحني أرسل أرسلني لأعطب منكسر القلوب إذن فيه نسحة وفيه إرسال ويقول له ما تحكى بجينك البهضة أفضل من يفكالك كل أدراني من كسر واحد كسر ورسى الرب عليه لأنه يتحق إذا تلك وتلك اركاض لكن كل واحد تجد يطلع كده من حيث لا ندري ويقول له أدر إستهى كبين أركاضك وكيف أترذونك ان لم أركاضك ومين نتحى الغذيوك اللي وكل القنوات السرعية اللي مرمت بيه فإذا الرب سلمه الحمد سلمه الحمد فبحل السؤال إذا كان رب هنا سلمه سهل ده ربنا كلم كرنية والله روح دور على سياسة على رجل اسمه بكرس وهو اللي في التغلب وربنا كلم له الرسول وقال له ترح لحنانيا وهو وقل فوربنا كلم الرسول اللي قال له بكرسه لي بالنبع وفاك فلازم تمر على القانوات السرعية حميد وإذا نتهمت حتى الابن نتهم. كشاغم الروح الضرب علي لأنه نتهم. ارسلني لأعطب منكشبه خلوك. الناس. بناقض دين مجمور مزمور الصعفاشر ستخت خمي والسبل عشاء الوسانى الذي يتقبل كهنوذ بالتحكمة والأسطف الرئيس الأساقس الذي يرثمه بانت وفيه نفتة الوحي القدس ويقوله اكبر الوحي القدس فهو الولف تحتك وهذا الذي ذهب في فيه في بياخدوا عن طريق المسحه كما كان في العهد القديم ويقولك تكتب الكائن على الراس على اللحية النازل على اللحية لحيه شارون النازل على البيت حميد لانه كان بيكتب تكتب على رأسه وينزل عليه المسحه المقدسه وبعدين نسخه الروح القدس التي اخذت وبعدين وضع الوجه طيب ما دام في مسحه يبقى مش الجنوكه ومادام في نسخه الروح والخبر يبقى مش الجميع كهل بل وما دي في وضع ياس يبقى ووضع الواد دنيا يضحك الكتاب حتى مش مش ربنا ما بقولش ده أعمال عامل له جديد اللي بيسمع بيقول ايه فقالوا الرسل قالوا اختاروا انتم ايها الرجال الاخوه سبعه رجال منكم مملئين من الروح القدس والحكمة خلقونهم نحن على هذه الحاجة فأما نحن في العزب هذا القوى من كل جنهور من والروح القدس من لحيث ايها يقول لك اما استفانيو فاستاني من لوئ الايمان ان يقول عندنا من لوئ ايمان. من لوئ من رحب ومن لوئ من ومن لوئ من كان ايه رأيك هذا ما تجيب بطر السيط. ايه لا ايه. كان مزى اليمين دع له اليم. ودع له اليم. ومن حلال انت مش مقدر الناس اللي احتاجك بملايين الايمان والحكمه ويوضحها القدس ان يكون شخص ما نكمل ونوضع عليه اليد وناخد الطقس المزبوط وناخد الخدش لا شك في المؤهلات المؤهلات صوت والوضع الكنسي التاكسي في الشرعي حكمه جاب الناس من الذين جهلوا قبض أصابهم أمر الجهل ووضع ووضعوا على أية فأول ما صلى وضع عليهم العياده خرج رأي سبنا بالإيمان قبل قضاء قبل قبل ما كان في ما كان وصلوا طبعاً أسكنهم يتكلمون بها صلاة تستطيع الخاصة، يسلوا ويوضع عليهم وطبعا وطبعاً الشيء الصلاة يل تكونوا اللازم في ناجب، نضعوك يا فلان سمناسا، نضعوك يا فلان إيجاب، نضعوك يا فلان أسكن، نضعوك يا فلان أسكن، الذي يكونوا يموت ويحجب، نوع من المهود، لأنه ليس كننسوء اللي بغبة كننسوء ويغب عادة اللي بغبة التصوصية ويغب عادة اللي بغبة التصوصية والآب من فيما هم يخدمون الرب ويسيرون قال اروحوا القدس اخرج من جبنية درسة والي الذي الذي بعطهما فقد صدلت اول وجودنا برخص لا رخص لمش ومنه الايه ان حتىه اجراءات و اجراءات دين فكل امره قالوا له حتى لي بنباء واشاور للامل الذي دعوتهم اليه فصاموا في وصلوا وانفلوا على جنن اياب ثم اتوفوا قالوا الله إليه مدام روحي قدر بأمر إليه نحن نقدر من مكسفة لمعارج وانه مستدى اتحدى الوحى سبينه جميله حلقه بسانه لا سانه وسانه وطبعا احنا ما جمل في الرسانات إلا بيسيلي الله صلوات الإبداع ويسلل صلوات الرسانة ويضع عليهم الأيام هم قام في المائدة وسلم ووضع عليهم ارادة ثم اطلقوهنا بالسلام كدوا بعدها العبارة الجميلة جدا بعدهم اقول لك ووضع عليهم ايدي. ثم اطلقوهنا فهزاني ارسله من الروح القدس ان حضر الى سيديكين وعسلوا الارسلين من الروح القدس لما وضع عليهم الاياد وحينه يومسيني وتشوف من هذا الغلط ولكن ما تدرت مستلمه له الكبير فقد بدأت عليه ايه في تي واحد كبير اذا ان تدرب ايضا الله الذي يسيس بوضعه بيه. تصدر المنحلة صلى اليد رفع الرسل ارسلوا من المسكسنا على أبينك على ساور خسار ودونك رضعوا على أبينك فيه شيء وفيه لا تضع يدك على احد العجل ولا والأسل يساعد بوضع عودة على حسن والحسن من النسيح للرسل لدونه لكل لما من رجل من رجل وعن من الأسل من من رجل تسلعاته من, من رسول دون كل من يد على حسن رحالة الأنين أن لأنه حد يقول لك لا ذا الرسول ذا الرسل دي فبالثمان ثلاثة ثابت عليه للأيدي ثم إذا كان وضع اليد بطريق اختاره الله لذكره في الأمرين فهل العصر الرسول يعبدوا أن ينقذ الرسول فينكر النظام كله كاف التنية في فراث دا نظام عام بيمشي ويسلمه جود الأولين كما قال هو الرسول وتكلم تكون كل سلمهي جديد وبعدين من أجل هذا في فريق لكي تركمل ترتيب الأمور الناقصة وتقوم كل كما مع السلوات مع أسرام مع سلطان مع مصطفى والأجيزة نقول إنها تكل كل الناس ولا كل في كل الناس تبقى الحكاية مجحاية محتاج الله بارك موجوه على كل شيء يومي أكثر مجهوزة تردوش بكل موتك ان كل شيء يرمي الحكاية بيه اللي امي على كل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 لان الروح القدس سر إنسان لاجل حياته الروحيه فيه والروح القدس من جهه السلطان الذي يعطيه سلطانا لخدمه الاعمال الكنسيه وخدمه الرب والاخره لا تقل اهميه اعتقد اني اكتفي بهذا ونكمل بعده ها